بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون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 فَإِذَا أُوْذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً نَاسِكَ عذابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّكُنَّ لَمَا عَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 قالوا نحن اعلم بمن فيها لن ننجيه هو واهله الا امراته كانت من الغابرين ولما ان جاءت رسلنا لوطا سي بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تقف ولا تحزن وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجدا من السماء بما كانوا يفسقون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 ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أقذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أقذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أورقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أُوْحَانَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَمْكَ بُوَتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا شَيْءٌ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 وقولوا آمنا بالذي أُنزل إلينا وَأُنزل إلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَينَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوي أنهم من الجنة غرفا